قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفطهون وهو الذي أنزل من السماء ما فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا به شيء، فأخرجنا منه خضرة، نخرج منه حب متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوال زانية وجناد من أعناب، والزيتون والرمان مشتبيه وغير متشابه، انظر إلى تمره إلى أثمر وينعه. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وقرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يطفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم